يُخادعونَ اللهَّه والَّذينَ آممَنُوا وَمَا يَخدَعونَ إِللاا أَمْفُسَهُم وَمَا يَشعرُون فِي قُن بِهِمَّ رَضُ فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم عذابُ أليم بِمَا كانَوا يَكذبون Why قِيلَ said to them, ki ne id bil in z Bref, govorov, ını je Leonard Trili. Stare cíle je قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ أَثْماَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُنُمات ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلُماتاتِ ظلمات لا يُبَصِرون صُّ بُكمُدْ نعُمون فَهُم لا يَرجعُون. Vaiči taj, da in فِيهِ trojali, da je veljala, vsi فِي vzodnikom zaživovanjem. Teraz حَذَرَ z sceva, vzodniku na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 فَأَخَْجَ بِهِ مِنَ الثَّمرَاتِ رِزْبَ لكُم فَلاَا تَجعَُون لللَّهِ أَنْ دَدَو وَأَنتُمْ تَعْلَمُون وَإِنْكُ تُمْ فِي رَيْبِ مَِّا نَزَّلنَا على عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَةٍ مِ مِسْلِهِ وَدَعُوشُ هَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِ كُ تُم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتَكُن النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 A lahko kot morlo izaz morally terminarna, трeba ork behaviško naši pravbox! gehört v prav rijetom, in وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماءها اولائك ان كنتم صادقين madam bo glasbeni in javi in ne o nulli. in nak dugi kanava lahke problem. vala je Adam, ki � ho بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أََّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَللَ وَإَِّ يَفَتَّقُون وَلَا تَْلبِسُ الْ الحَقَّّ بِالبطِلِ وَتَكْتُم الْ الحَقَّ وأنتم تعلمون وَأَقيِيمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكةَ وَكع مَ الرَّكِعي تَأمررون النَّ سَبِبِِّ وَتَن سَوونَ أَمْ فُسَكُم وَأَنتُم تَتلونَكِت أَفَل تَقِلُون وَاسْتَعينوا بِصوبَرِ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 Waj izna džajna kum min elifirna una jesum una kum su, ella za biu za bišuna ebina, kum nisa, وَإذذَررقناَا بِكُم البَحرَ فَأَن جَينَاكُم وَأَغَقنَاأَلَ فِععونَ وَأَن تُم تَ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 فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ طَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 Si Olehvre asrej us, a shirt know, si odšljen 26, a vsak stevili in in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 فَلا تَعْقِلُونَ اَوَلا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلاَ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ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 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذ أَخَذْن مِ ثَاقَكُم لا تَسْفكُ نَدِمَا أَنكُم وَلاَا تُخرِجُونَ أَمْ فُسَكُم مِنْ دَارِكُمْ ثَُّا أَقَرَْتُم وَأَنتُمْ تَشحَدُون ثمَُّ أنتم هؤلاء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 Uemalo hubiro fi dinameta, melun. Ule ikelle dinashtara ul-xajeta dunja bil-axira ti fele juhoffe fuanhum ul-adebu, ulehum jim sorun. Uleko مِن بَعْدِهِ musel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 وَلِكَافِرينَ عَذَابُم مّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنوا بِمَا أَنزَل اللهَّهُ قالَاوا نُقْمِن بِمَا أُنزِل عَلَينَ وَيَكفُرونَ بِمَا وَر أَهُ وَهُوَ الحَقُّ مُصَدِّقَل لِمَا مَهُمْ Ulfelimet ta kotuluna, embija, kobelu in kontum minin, walako dege, e kummu se bil begine,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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى للمؤمنين. مَنْ كَانَ woli lehi wamele, ikatihi warusulihi wadji beri, da wami kelefa inabloha adu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 in l можемo zrtelnimi l fi so poziteli, da slovojust egisten Kristi. in pokovice iga badnav,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 وَقالَاة اليَهُودُ لَْسَةٍ النَّصَارَ على شَيْء وَقَالَةٍ النَّصَارَ لَْسَة ييَهُودُ على شَيْء وَهُمْ يثْلُونَ الكِت كَذَلِكَ قَالَ الذينَ لاَا يَعُونَ مِثْ قَْلِِمْ. فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ عَمَا سَجَدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت الرحيم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 وَلَ قَدِ طَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيياَا وَإِنَّهُ فِيآخِرَةِ لَ مِنَ الصَّالِحِ إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالممِين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 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ Għadu narbudu ile, kwa ile, eba, ikke ibaro, wa isma, ile, wa isha, kwa ile, ua, xida, ua, naxnula, hu, muslimun. Tilke umetum, koda, xalet lehe, ma, kesebetu, lekom, kesebetu.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 أُل آممَنَّ وَمَا أُنزِلَ إلينَ وَمَا أُنزِلَ إلَى إِبَرَهِيمَ وَإِسماعلَ وَإِسحاقَ وَيَعقُوبَ وَالْأَسْبَ Wajis hefkawajak ubewal esbelti wama, se wajis wama, utijene bi juna mi robi himlenu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 Sliberata Allah, jiwa men مِنَ min Allah, jiwa men eħsenu, njegova naxnula jehu, vidun. وَلَنَا walena,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 وَمَ اللهَّهُ بغافِلٍ عََّ تَععمللون وَمِنْ حَيثُ خََجَةَ فَولّ وَجههَكَ شَطْرَ الْ المَسْجددٍ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 وَلا نَدْلُ وََّكُْ بِشَيء مِنَخَوْوفِ وَْجووع وَنَقَص مِنَ الأأَموالِ وَْأَفُسِ وَالتَّمَرات وَبَشِّر الصابرين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 Wu ula ikke in nasrafe u l-maruata mi xeqa irile, jifemen ħagġel bajita ewi, temarrafe le, dune, haqqadeji, jifemen tatawa, xajiran,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 إِكَتِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ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 وَمَثَلُ ال الذيَِّينَ كَفَرواكَمَثَلِ الَّذ يَنعقُوا بِمَا لَا يَسمَعُ إِلَّ دُعَ أَونِدَ صُّ بُكم عُّون فَهُم لا يَعقِلُون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 وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْدَرَهُم عَلَى النَّارِ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 فمَنْ كَانَ مِنْ كُ مرِيضَد أَوْ على سَفرَرٍ فَعِدَّة مِنْ أَّامِن أُخَر وَوعَّينَ يُطيقُونَهُ فِدِيَةٌ طَعَامُ مِسكين فَمَا تَطَووع خَير فَهُو خَيرُ الله وَأَن tasu mu kaj rullekum in kuntum شَهْرُ Še hrura med banele di unzira fi hilkur فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَالَّذِي صَامَ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر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 Fel jeste gibuli, uoljuk minu bi لَكُمْ le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, عَلمَ اللهَّهُ أَكُم كُن تُم تَخْتانونَ أَمْ فُسَكُمْ فَتَابَ عَلَكُم وَعَفَعَكُمْ فَلْآانَ بَااشِرُهُ وَبتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَّهُ لَكمْ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 كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْجِ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 إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل F é noto, dalem sredstvu sraceljim roved staple Elena Svet, da tax hram. Če jem za hotel, da se v وَقاتِلُهُم حتىَتَّ ل تَكُونَ فِتْنةُ وَيَكُونَ الدِّين للِلَّا فَإِنِ تَهَو فَلَا عدَوَانَ إِللاا على الظَّالِمِين الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَ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 أُلائِكَ لَهُم نَصبُ مَِّا كَسَبُ وَلَّهُ سرَرع الْ الحِسَ وَذكُر اللهَّهَ فِي أََّ مِمعَد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 زُّنَ للَّذين كَفرَر الحياةُ الدُّنْييا وَيسْخَرونَ مِن الذيذينَ آمنوا والَّذينَ التَّقَو فَوقَهُم يَوومَ القامَ واللَّهُ يَرزقُ مَ شَاءُ بِغَيْرِ حِساب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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ٱلْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ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 وَلَ شَ اللهَّهُ لَأَعْنتَكُمْ إِ اللهَّهَ عزيِيزٌ حَكِيم وَلَا تَكِحُ الْ المُشرِكَاتِ حتىَ يُؤمِن وَلَأَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيرُم مِمْ مُشْرِركَةِ وَلَو أعجبتكم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ Vatakulloha je warlemu, ennekumulaku, ubeširil mu minin. Vala ta ġanulloha urbotelli, ejmenikum, enta baru, tetaku, tuslišu, bejnen وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ Lillavina jukluna مِن nise, ihim terobusu erobati ešur, fe in اللَّهَ in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 Wabur uletu hunna eħakku bi roddi hinna fidelike in arodu. Isleha, walehunna mislulezi, M annat biči, leh it let bez Jungov만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 ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمنِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِآخِر ذَلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطهَر واللَّهُ يَعلَمُ وَأَن تُم لا تَعلَمُ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 وَإِنْ in أَن intestar daw, e uledekum, fele, إِذَا harajkum, ides, lemtum, atej tum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 Valahubi me, ta meluna, hobir. Valah, duna, ha, da je kumfima, a rotum, bi jihi, midn gitlo,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 Zan referredi, že se مَا promet wird zacie allver أَنَّ tro. غَفُورٌ Depois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 Uj, tafu, e korabu li tafu, uj, tafu, uj, tafu, uj, tafu, uj, tafu, uj, tafu, uj,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 وَلَّهُ عَزيِيزٌ حَكين وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالْمَعْرُ فِي حَقّ عَلَ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيّن اللَّهُ لَكُمْ آياتاتِهِ لَعََّكُم تَعقِلُون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 Wakati فِي sebi li li li li li li mu, en namlah je semija unarij.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 Mr. Kalil držih hadhhi telo, se stvari jee lakati v d choropi veli božavi. Spr Stevensteni s bestovim druženje, premed 이미 se tečel strong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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم ال اللهَّهُ وَلَّّينَ آمَنوا يُخِجهُم مِنَ الظُّلُماتاتِ إلَ النُور والَّذينَ كَفَر أَوْلَاءُهُ مُ الطَّغُوتُ يُخِجونَهُم مِنَ النُورِ إلَ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 اذ قَالَ ابراهيم رَبّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ ابراهيم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ دَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Metel ulladina junfirkuna, emuele, humfisa, bilila, hika, metel in habetin, betet, saba, senabila, fi kulli, i fulli, mejja, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ وَلَاءٍ وَلَا أَذًى لهم أجرهم, لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَمثَلُ الَّذينيُوم فِقُونَ أَمولَهُ بتِغَ أَمَ رضاتِ اللهِ وَتَثبتَم مِد أَمفُسِهِم كَمَثَلِ جََّةِ بِرَبُو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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمْتُمْ وعلموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 تُديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وَإِن تَفعَلُ فَإِنهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَّمُكُمُ اللهَّ واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَرِيم وَإِن كُُمْ علىى سَفَرِ وَلَم تَجدوا كَاتِبًا فَرهَانُ م